بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين في ذلك اليوم العظيم في يومي أثل أثل أثل كسرت رباعية وشجر رأسه وأدموا قدمين حتى قال كيف يفلح قوم شجر رأس نبيه بأبيه وأمه وفجأة وفجأة قالوا قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال إن كان محمد قد مات فرب محمد حي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم <تصفيق> فأخذ ينادي أيها المسلمون أنا محمد بن عبد الله. فلما سمع صوته ارتفعت العزاء. قائدهم خيّرته. حبيبهم بين أذورهم يقاتلو معه. فارتفعت عزائم الرجال. وبدأ تعلو صيحات القتال. وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هنا. حمزة. يضرب رقاب الرجال. أبو يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم. أم الزبير. صنع عجب فجاء. عمار. لما رأت حبيبها في أرض المعركة يقول صلى الله عليه وسلم عنه اسمعي بارك الله. التفت يمنه أم عمارة لدود عني التفت يسره أم عمارة لدود عني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة سليمي يا أم عمارة قالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله قال أنتم رفقائي في الجنة اللهم أعطيكم سؤاله اللهم أعطهم ولا تحرمهم وأكرمهم ولا تهنهم وزدهم ولا تنقصهم وآثرهم ولا تؤثق عليهم, عليهم يا أخباد الجنة واغترابها طيبة مبارد شرابها. شرابها إن المتقين في جن علي ما مات محمد صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا رسول الله مشاء الله فإذا أبي ابن خلف عدو الله يقول أيه محمد لا حييت إن حيا تردد القائد أو جبن أو اختبأ خلف الصفوف أخذ رمح ووجهه نحو عدو الله قتيلا في أرض المعركة عزة الدروس إن اختلاف الرائع والنزاع وعدم السمع والطاعات والذنوب والمعاصي هي هي هي أسباب الهزيمة لكن, لكن, لكن مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مشاشا. من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة والجنة وأصبح ظهره ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنقر والله إني لا أجد ريح الجنة دون أحو. أحو. قال والله الذي لا إله ان إن الملائكة لتغسله بين السماء والأرض والله يا جار إن الله كلم أباك كفاه ليس بينه وبينه ترجمه ابن قال والله لا لأطأن بعجة الجنة, الجنة. الجنة. الجنة. ولا تحسبن الجنة الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدرا يا أقصى صدرا يا, يا أقصى لن ننسى ميعاد العزة ميعاد العزة ميعاد العزة في مسرى صدرا يا أقصى أقصرا يا أقصى أقصرا يا أقصى للنساء. يسر إخوانكم في مؤسسة ما لا نهاية للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات صدى القراء أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان لا تهنوا ولا تحزن, تهنوا ولا تحزن, تهنوا ولا تحزن لفضيلة الشيخ خالد. بن محمد الراشد <تصفيق> <تصفيق> لن نرضى الذله لن, لن, لن نرضى الذله او الا <تصفيق> لن نحني راسا لن نحني راسا لن نحني راسا فنحن رأسا للأنذار فرسان العزة فرسان العزة فرسان العزة في الهجاء في الهجاء ريات النصر ريات النصر ريات النصر بالعبور ومن سيات أعمالنا من, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له.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 وتق الله الذي تسعى به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله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 وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرور متقابلي أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مظللين إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أتقواهم عتق أبراري وأنت يا ربي أولا بذاكر من فقد شبنا في الرقي فأعتقنا من النار قال جل في علا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فأمتكم هي خير أمة أخرجت للناس تكفل الله وتعهد الله أن لا تهزم هذه الأمة ولا تغلب وأنها ظاهرة على الأمم كلها ما ابتغت إلى الله سبيلا مسارت على طريق نبيها وطريق أصحابه فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا على خطاهم سائرين عنوان اللقاء الليلة ها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم بشرط أن تحققوا الإيمان لله رب العالمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بالإيمان العزة والنصر والتمكين بالإيمان الثبات بالإيمان تنال ولاية الله جل في علاه فلا عزة إلا بالإيمان وحيث لا يوجد الإيمان فلا مكان للعزه. واصى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الآية الكريمة حين قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح الذي مسهم يوم أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحا مثله في يوم بدر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 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لا تظن أن الجنة رخيصة بل طريق الجنة صعب وشاق فقدم الرجال الثمن قدم الرجال الثمن ما حدث من أحداث يوم أحد لحكمة أرادها الله منها حتى يميز الخبيث من الطيب فما أكثر الذين ينتمون إلى الصف حين الانتصار يوم إن انتصر المسلمون في يوم بدء التحق بالصف من ليس منهم هؤلاء لا يعرفون إلا حين تنقلب الموازين ثم أن الله أعد للمؤمنين في جنات النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولن يصلوا إلى ذلك إلا بالامتحان والابتلاء العظيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم من حكم الله جل في علاه لما حدث في ذلك اليوم العظيم حتى يبين للأمة من أقصاها إلى أدنىها أن النصر ليس بوجود محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبت على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ثم بين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 لله عبودية في السراء وفي الضراء أما في الرخاء في السراء فالكل يدعي فكان لابد من إظهار عبودية الشدة حتى يتميز الخبيث من الطيب في ذلك اليوم العظيم في يوم أحد وما أدراك ما يوم أحد ذاق المسلمون طعم الانتصار يوم بدره وفرحوا بذلك وذكرهم الله بتلك النعمة العظيمة فبذلك الفضل الكبير ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة قليلة مستضعفة تخافون أن يتخطفكم الناس ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ثم في يوم أحد لحكمة أرادها الله ذاق المسلمون مرارة الهزيمة حتى يعرف النصر ويأخذ بأسبابه حتى يعرف الهزيمة ويتجلب أسبابها إن اختلاف الرأي والنزاع وعدم السمع والطاعة والذنوب والمعاصي واختلاف الرأي هي أسباب الهزيمة في يوم بدر كان الصف واحد كانت الكلمة واحدة كان الرأي واحد النية واحدة لم تدخل الدنيا في القلوب في يوم بدر فانتصرت القلة القليلة لكن يوم واحد اختلف تماما فلقد جهزت قريش في ذلك اليوم ما لم تجهزه من قبل بل أرسلت شعراءها يطوفون بين القبائل حتى يجمع المتطوعين لقتال محمد وأصحابه كان عندهم دافع قوي للقتال في ذلك اليوم الثأر والانتقام ما صنع بهم يوم بدر لم يكن بالشيء القليل قتل كبراؤهم وأمراءهم وساداتهم وأثخن فيهم المسلمون أثخن فيهم المسلمون الجراح ونكلوا بهم تنكيلة حتى, يج حتى خرجوا من أرض المعركة يجرون قبل الهزيمة أذيال الذل والانكسار لأنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس وليحقق الله للمؤمنين سنته كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فحشدوا في ذلك اليوم أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل سبعمائة بعير القوة ها التي تنقل عتاد المعركة والقوة الضاربة أكثر من 200 فرس 700 درع قوة وقائية جعلوا ميزانية لتلك الحرب القافلة التي التي استنقذت يوم بدر جعلوها وقفا للمعركة ما يعادل أكثر من 50 ألف دينار ذهب ما يعادل في يومنا اليوم أكثر من مليار ريال مبلغ كبير في ذلك الحين وضعوا تلك القافلة وقفا لإعداد الجيش في ذلك اليوم وخرجوا بثلاثة آلاف ما خرجت العرب مثلها قبل وألبوا القبائل وطلبوا المتطوعين من هنا ومن هناك وخرجت المساء معهم تحرضهم وتبث فيهم روح القتال والانتقام تذكرهم بقتلاهم في بدر والظل والهوان الذي لحقهم في ذلك اليوم لما علم العباس بالأحداث في مكة وكان لم يسلم حينها أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عاجلة مع رجل من رجاله الذين يثق فيهم المسافة بين مكة والمدينة تقطع في عشرة أيام قطعها الرجل في ثلاثة أيام ثم وصل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وسلمه الرسالة فقرأها أبي بن كعب وأخبره العباس أن قريشا قد أعدت العدة واستعدت وانطلقت في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اكتم الخبر اكتم الخبر حتى لا يشيع الخبر قبل اجتماع القوم وأخذ المشورة ثم أخبر سعد بن الربيع بالخبر وكان في داره جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأخبر سعدا بالخبر فقال والله يا رسول الله ما أراه إلا خير ما أراه هذا إلا خير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند سعد قالت امرأته لسعد ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أم لك وما لك بهذا؟ ما يريد أن يشيع الخبر؟ قال لا أم لك وما لك بهذا؟ قالت أما والله فإنني قد سمعت الخبر فأخذها من يدها ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد سمعت كلاما حتى إذا فش الخبر لا تظن في أنني قد أشعت أنني قد أشعت الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها وأطلق يدها فإنها مؤمنة. حتى النساء يتكتمن على أخبار المسلمين وتعلم أن القضية قضية تكتم وقضية سرية لأن الأمر يعنيها هي تشترك معهم في العقيدة والإيمان هي تشترك معهم في الهدف وفي المنهج وفي الطريق فمحمد كما أنه رسول الرجال هو أيضا حبيب النساء ورسولهم فكتم الخبر ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار القوم من المهاجرين والأنصار وبدأ الرأي مشورة بينهم فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لا أمرا قال نقاتلهم داخل المدينة نتحصن في داخل المدينة ما يسمى اليوم بقطع الشوارع أدعى للتنكيل بالعدو العدو لا يعرف أين المخابئ التي يختبئ بها المسلمون ثم سيكون هناك فرصة لزيادة العدد النساء سيقاتلنا على أظهر على أظهر البيوت وسيرمون العدو بالحجارة وستجتمع الكلمة الواحدة داخل داخل المدينة فأبى الشباب المتحمس أبى الشباب المتحمس إلا الخروج منهم نفر لم يخرج يوم بدر قالوا يا رسول الله إنا لندعو الله لمثل هذا اليوم اليوم أن, يوم أن جاء عدونا نجعلهم يدخلون علينا في دارنا وكان أول المتحمسين أسد الله حمزة فقال يا رسول الله والله, والله لا أطعم طعاما حتى أناجزهم خارج المدين من هو حمزة؟ حمزة هو الذي فعل بهم الأفاعيل يوم بدء كانت الفرسان تهاب أن تقف أمام حمزة وما أحد يستطيع أن يقوم أمام أمام أسد الله وأسد نبيه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيه الأكثرية هو الخروج وافق على هذا وهو يرى أن البقاء في المصلحة ووافقه في البقاء رأس الكفر والنفاق ابن سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول وافق لأنه لا يريد الخروج أصلا ولا يريد القتال أصلا هو أجبا من أن يقاتل مع المسلمين لكن قاتل الله المنافقين هم هم في كل حين طباعهم لا تتغير صفاتهم لا تتغير لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم دخل إلى داره ولبس لامته ولبس كامل ثياب الحرب وخرج فلما رأى الرجال أنهم قد أكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج قالوا يا رسول الله كأننا قد أكرهنا فعمل بالرأي الذي أنت تراه فقال بهمته العالية ما كان لنبي أن يضع نأمته حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ما كان لنبي أن يتردد عن قتال أعداء الله بعد أن وضع عدة السلاح حتى يبين لهم أنه لا تردد في هذا الطريق فخرجوا بألف من الرجال باتوا يوم السبت خارج المدينة قبيل الفجر غير النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه ثم صلى الفجر وهم بكامل عدتهم الحربية ثم لما انتهوا من الصلاة بدأت مؤامرة المنافقين انسحب ابن سلول بثلاثمائة من الرجال الهدف من الانسحاب خلخلة الصف الهدف من الانسحاب أن يفرق كلمة المسلمين الآن حانت حانت ساعة الصفر ما بينهم وبين عدوهم إلا, إلا أمتارهم ما بينهما بين عدوهم إلا لحظات حتى يستقبلوا حتى يستقبلونهم بالقتال فاختار عدو الله تلك اللحظة حتى يفعل فعلته فارتد معه المنافقون وعددهم ثلاثمائة كان يقول من قوله استشار الولدان حين أشر عليه بالخروج ولم يسمع كلامي وأنا الذي أمرته بالبقاء أمرته وعشرت عليه بالبقاء في المدينة ثم ببلبلته كاد أن يفتن طائفة من المؤمنين طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج فقال الله جل في علاه بعد أن ثبت المؤمنين وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم لولا أن الله ثبت المؤمنين لنكص منهم نفر على على أدبارهم توقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد هذا. بعد هذا الخبر فكانت ردة فعل المسلمين شديدة اختلفوا في رأيهم ماذا نصنع بهؤلاء فقال الطائفة نقاتلهم قبل أن يرجعوا إلى المدينة نقتل هؤلاء المنافقين قبل أن يرجعوا إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل دعوهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لا حكمة عسكرية كبيرة لأنه لو تلاحم معهم في الصفوف والكفار على مقربة منهم لاشتعلت النار على المسلمين من كل الجهاد لكن كما قال الله لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى موازين المعركة ثلاثة آلاف في الطرف المقابل بكامل العدة والعتاد يفوقون المسلمين في كل شيء إلا في الإيمان والعقيدة وكفى بهذا وكفى بهذا ناصرا للمسلمين يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فقسم النبي صلى الله عليه وسلم رجاله على حسب ظروف المعركة فاختار جبل احد جبل نحبه ويحبنا فجعل ظهره إلى الجبل وقسم الرجال راية الأنصار وراية المهاجرين وراية الأنصار إلى رايتين أوس وخزرج ثم جعل خمسين من الرجال على قمة الجبل كقوة رادعة قوة ضاربة تحمي ظهرهم وترد الخيل الخيل ما تستطيع تقاهم ما تستطيع تقاوم السهام والنبال الخيل ترجع تجفل من الرمي والرماح والسهام والنبال فوضع القائد خطة كاملة تناصر ظروف المعركة قال للخمسين رجل على قمة الجبل بعد أن أمر عليهم عبد الله بن جبيل قال لهم كانت لنا أو علينا ما أحد يتحرك من مكانه لو رأيتمونا تتخطفنا الطير ما أحد يتحرك من مكانه لو رأيتم أن المعركة قد حسمت ما أحد يتحرك من مكانه وكان للأوامر الصارمة دور في بداية المعركة أن المسلمين قد انتصروا في البداية فكان الرماه هم سبب الانتصار في البداية وكان الرماه أنفسهم هم سبب الهزيمة في النهاية السبب كما ذكر الله جل في علا منكم من يريد الدنيا من كان على قمة الجبل ومنكم من يريد الآخرة الذين كانوا في أرض, في أرض المعركة صف النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم أخذ يحث رجاله على القتال وقال إن روح القدس نفث في روعي وقال إن نفس لن تموت قبل أن تستوفي رزقها وأجله ما من أمر يحبه الله ورسوله إلا أمرتكم به وما من أمر لا يحبه الله ورسوله إلا نهيتكم عنه فاتقوا الله فاتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وأخرصوا جهادكم لله رب العالمين ثم جعلت كلمة السر الكلمة التي يتعارف بها الرجال في أرض المعركة أمت أمت بدأت المعركة وقبل بدايتها قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفع همة الرجال فقال من يأخذ هذا السيف بحقه فقام عمر، قام علي قام كثير من الصحابة وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءهم هذا حتى قام أبو دجانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهو يعرف طبيعة الرجال فقال من يأخذه بحقه قال وما حقه يا رسول الله قال يضرب به قامات الكفار حتى ينحني قال أنا أخذه يا رسول الله القوم يعرفونه يعرفون عباد جانه رجل قتال ورجل إذا ربط عصابة الحمراء على رأسه فإنه يقاتل حتى الموت فربط العصابة وأخذ يتبغتر بين الصفوف متخائلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن فإنها تغيظ الكفار ولقد أجد النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه, حين أعطاه ذلك السيد ثم وضع صناديد الرجال القوة المقاتلة من الرجال في المقدمة سعد وحمزة وعمر وأبا بكر وصناديد الرجال في المقاومة وبدأ الكفار يحرضون بعضهم بعضا والنبي يذكرهم بالله وباليوم الآخر شتان بين فقه فئة تقاتل مسبيل الطاقوت وفئة تقاتل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 كيد الشيطان كان ضعيفا مهما بلغت قوتهم لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم لكن إن خذ لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فكانت المعركة درس للأمة في جيلها الأول وفي أجيالها المتلاحقة والمكعاقبة حتى يومنا هذا وبدأ الرجال وبدأت تعلو صيحات القتال وبدأ التكبير يأتي من هنا ومن هناك وبدأ حمزة يضرب رقاب الرجال فكان لا يسير بين الصفوف إلا تفرقت الجموع من أمامه وأخذ أبو دجان يضرب بسيف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتقن فيهم الجراح أما الزبير فصنع عجب العجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه في أرض المعركة يبحث عن حامل الراية طلحة ابن أبي طلحة راية المعركة شعار المعركة لكل فريق وبنو عبد الدار حملوا لواء حملوا لواء طربش فتتبعه الزبير فلما جاءه وهو على بعيره قفز الزبير على ظهر البعير معه ثم مسكه من تلابيبه ورماه على وجهه من ظهر الجبل ثم دك وجهه وقسم ظهره ثم اجتز رقبته وأطاح له إراية الكفار فتبثم النبي صلى الله عليه وسلم وهلل وكبر وقال لكل نبي حواري والزبير حواري هذا النبي وحواري من هذه الأمة الزبير بن العوام وبدأت المعركة تسير على النظام الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كر الكفار على المسلمين في أول الأمر فردهم الرماح. وكر خالد وإكرمه الذين قالوا على فرسان مكة وردهم الرماه مرة ثانية وكروا ثالثة فردهم الرماه إذن الخطة تسير كما ينبغي والصفوف منظمة والكلمة مسموعة والهدف والهدف واحد وبدأ المشركون يحاولون ويعيدون الكرة مرات ومرات صنع حمزة عجب العجاء وقتل في فرسانهم فانهارت عزائمهم حمل بنو عبد الدار الراية مرة ثانية فقتل سعد بن أبي وقاص حمل الراية ثم حملها ثالث فقتلوا حتى حمل الراية منهم ستة فقتله الصحابة أسقط راية الكفار ستة مرات ولم تتزعزع راية المسلمين وبدأ المشركون يفرون من أرض المعركة وبدأت علامات الهزيمة تظهر عليهم وبدأت الغنائم تتناثر في أرض المعركة هنا وهناك حتى أخل المشركون معسكرهم وبدأوا يفرون يمنا ويسرا. ثم أتت النقطة التي قلبت موازين المعركة. خلفت الأوامر. تب للمعاصي ماذا تصنع؟ وتب لمخالفة الأوامر ماذا تصنع؟ ما حدث للمسلمين في ذلك اليوم بسببين؟ مخالفة الأوامر وحب الدنيا هذا هو المرض الذي نعاني منه اليوم يوم أن تداعت علينا الأمم قالوا أولا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم كثير أمة مليار ولكنها لا تملك لنفسها قرار أنتم يومئذ كثير لكن غثاء كغثاء سعيد وليوشكنا الله أن ينزع من صدور أعدائكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن حب الدنيا حب الدنيا كما ظلت من عابد وكم قتلت من زاهد وكم أضعفت من مستقيم كم تزينت وكم فعلت وكم فعلت حب الدنيا وكراهية الموت فقال الرماه الغنيمة الغنيمة جاء في القلب e من دنيا ولقد صدقكم الله وعده uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, uwa, في uwa, uwa, uwa, uwa, ما uwa,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 والله ذو فضل على المؤمنين. فقال عبد الله بن جبير: قد سمعتم الأوامر، قد سمعتم الأوامر، لنا أو علينا، لنا أو علينا، ما أحد يتحرك من مكانه. قالوا قد حسمت المعركة، وفر القوم، فخالفوا الأوامر، ونزلوا، ولم يبق إلا قلة طيلة مع عبد الله. ابن جبل رضي الله عنه أرضه. فلما رأى خالد نزول هؤلاء استغلها فرصة. فدار بفرسانه من ناحية الجبل وهاجم هو ومن معه أكثر من مئتين فارس. هاجم القلّة القليلة التي كانت التي كانت على على ظهر الجبل بسبب مخالفة الأوامر قتل أكثر من سبعين من الصحابة. بسبب مخالفة الأوامر كادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كادت الأمة تخسر نبيها في تلك اللحظات بسبب مخالفة الأوامر فالتف خالد ومن معه على القله القليلة الباقية على قمة الجبل فقتلوهم عن آخرهم ثم فوجئ المسلمون بالقوم يأتونهم من أمامهم وبالقوم يأتونهم من خلفهم وشتعلت النيران على المسلمين واختلت الصفوف فأصبح المسلمون في حيرة من أمرهم لم تعد هناك خطة تتبع وفشلت تلك الخطة التي كانت التي كانت قد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ما فشلت لأنها لم تكن على قدر أرض المعركة لا لأن الأوامر قد خلفت لأن الذين كلفوا بتطبيق الخطة خالفوا الأوامر بسبب أثارة من الدنيا في أرض المعركة المسلمين كانوا على ثلاثة على ثلاثة أقسام حين داهمهم القوم يمنة ويسرة قلة قليلة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وبخبرته صلى الله عليه وسلم العسكرية لم يذهب هو ومن معه إلى جمع الغنائم بل بقي في مقر القيادة ثم قلة أخرى كانت تطارد فلول الكفار هنا وهنا والأكثرية كانت في معسكر في معسكر الكفار هذه الأكثرية هي التي تكبدت الخسائر كلها اللي كانوا في معسكر الكفار أيضا انقسموا إلى قسمين انقسموا إلى قسمين شاع الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فانهارت العزاء وخارت القوة وضعفت الروح شيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فريق منهم رجع يجر أذيال الهزيمة إلى المدينة فاستقبلتهم النساء تفرون من الموت في سبيل الله انظري إلى دور المرأة في تثبيت الرجال تفرون من الموت في سبيل الله قالوا الرجال يقولون للنساء قتل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالت النساء موتوا على ما مات عليه تقول النساء للرجال موتوا على ما مات محمد صلى الله عليه وسلم ولا ترجعوا إلينا تجرون أذيا أذيا الهزيمة لضربة بالسيف على عزي خير من حياة على دملي فرجعوا وقام الرجال في وسط المعركة تأتيهم الرماح والنبال من كل صدر وشاع الخبر أن محمد قد قتل كيف حدث هذا أن ابن قمئة قاتل مصعب بن عمير وهو أكثر الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فقتل مصعب الشاب الطاهر العفيف الذي كان له دور كبير في دخول الإسلام إلى المدينة مات مصعب ولم يرى عز الإسلام وانتصار المسلمين وما نقص هذا من أجره ما نقص هذا من أجره شيئا مات شاباً في عنفوان شبابه لكن تستقبله الحور العين في جنات النعيم قتل مصعب وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فظن الكفار أنهم قتلوا محمدا وشاع الخبر يمنا ويسرة ما كان قد بقي من قوة في المسلمين خارت وانتهت عند سماع هذا الخبر فإذا بأنس بن النظر الذي كان مع المسلمين في معسكر الكفار يسمع الخبر فوقف في أرض المعركة يقول إلى أين يا قو قالوا قد مات محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال إن كان محمدا قد مات فرب محمد حي لا يموت اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين ثم انطلق يقاتل الكفار فالتقى سعد التقى سعد ابن معاذ فقال إلى أين يا أنس قال واه لريح الجنة يا سعد والله إني لأجد لا ريح الجنة دون أحد والله إني لأجد لا ريح الجنة دون أحد فخرج يقاتل القوم وقتل يقول أنس والله ما نرى أن قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ما نرى هذه الآية نزلت إلا فيه وفي أمثاله ثم خاطر النبي صلى الله عليه وسلم بحياته يريد أن يجمع لايك الرجال الذين تبعته في أرض المعركة يريد أن يبث الروح فيهم مرة ثانية فأعلن عن مكانه في أرض المعركة معرضاً حياته للخطر هم يريدونه هو بأبيه وأمي ومع هذا وقف موقف الشجعة كان باستطاعته أن ينسحب من أرض المعركة يلوذ بظهر الجبل لكنه ما يترك الرجال هناك ما كان لمحمد بن عبد الله أن يفعل هذا فأخذ ينادي أيها المسلمون أنا محمد بن عبد الله أيها المسلمون أنا محمد بن عبد الله فلما سمعوا صوته ارتفعت العزائم قائدهم حين يرزق حبيبهم بين أظهرهم يقاتل معهم فارتفعت عزائم الرجال رجال وبدوا يشقون صفوفهم حتى وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم وتكوكبوا من حوله فلما رأى هجوم الكفار قال لنفر من من حوله من شباب الأنصار من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم؟ من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فتطايرة الكلمات إلى مسامع شباب الأنصار، فتسابقوا واحدا تلو الآخر ستة من الرجال. أما أبو دجانة فقد صنع عجب العجب. أما أبو دجانة فقد صنع عجب العجب. فقد ترس النبي صلى الله عليه وسلم وحتضنا وأصبح ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول المؤرخون أن ظهره أصبح كظهر القنفذ من كثرة الرماح والنبال التي ألقيت على ظهره فداك أبي وأمي يا رسول الله مات ستة من الرجال أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال القوم يقدمون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يرده ما هو رفيقي في الجنة فقام سعد بن الربيع يوم سمع عن هذه الكلمات رفيق من وأين أليست تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان يأحبذ الجنة واغترابها طيبة وبارد شرابها فرمى ثقل المعركة الذي كان يلبسه وانطلق يقاتل بين الرجال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سعد عجب العجاء سعد فقط لا حتى النساء لم يشترك من نساء المسلمين في تلك المعركة إلا امرأة ولكنها, ولكنها بألف رجل أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها لما رأت حبيبها في أرض المعركة قد تكالب عليه الأعداء لمنة ويسرى رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين وأخذت تدافع عن حبيبها يقول صلى الله عليه وسلم عنها اسمعي بارك الله فيك يقول عنها رضي الله عنه وأرضه ما رأيت مثل ما رأيت من أم عماره في ذلك اليوم التفت يمنه أم عماره تدود عني التفت يسره أم عماره تدود عني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة من يطيق ما تطيقين يا أم عماره منا يا مارة سليني يا مارة قالت نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله قال أنتم رفقائي في الجنة أنتم رفقائي في الجنة فاجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع فقاتلوا دون حبيبهم فإذا أبي بن خلف عدل الله يقول أين محمد لا حييت إن حيا تردد القائد أو جبن أو اختبى خلف الصفوف خذ رمحه ووجهه نحو عدو الله فأرداه قتيلا في أرض المعركة كسرت رباعيته وشج رأسه وأدموا قدميه حتى قال كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم فقال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ما يعذبهم فإنهم ظالمون فحصل بالمسلمين ما حصل ثم في وسط هذا كله يفاجئ المسلمين بقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه ما قتل كما يقتل الأبطال وجها لوجه إنما قتل غدرا وخيانة وإلا فلا أحد يستطيع أن يواجه حمزة في تلك المواقف قتله وحشي غدرا بعد أن قيل له إن قتلته فأنت عتي حر فقتله وعاد إلى المعسكر لم يقتل أحدا ولم يفعل شيئا إلا قتل حمزة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبدأ ينسحب بهم إلى ظهر الجبل ثم بدأوا يلتفون من حوله حتى ظن المشركون أنهم, أنهم قد حسموا المعركة حتى ظن المشركون أنهم قد حسموا المعركة فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل هو ومن معه وخرجوا من أرض القتال لا انسحابا لكن حفاظا على البقية الباقيه وضبطا وتنظيما وتنظيما للصفوف فرِحَ الكفار بما قد بما قد فعلوا وظنوا أنهم أنهم قد أصابوا من المسلمين وما أصاب لأن الله وعدهم إحدى الحسنيين إما الموت وإما الشهادة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين الذي حدث أن أبا سفيان قائد القوم هناك أخذ ينادي بأعلى صوته أفيكم محمد أفيكم ابن الخطاب أفيكم أبو بكر فلم يتكلم أحد فقال أعنوه بل هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ابن الخطاب قال بل الله أعلى وأجل قال الحرب سجال يوما بيوم هذا بيوم هذا قال قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لذلك قال الله وليتخذ منكم شهداء أفيكم محمد أفيكم كذا أفيكم كذا فقال نعم يا عدو الله حتى يغض حتى يغيظ الكافر رضوا بما صنعوا تظن أن القضية انتهت لا لم تنتهي تفقد المسلمون جرحاهم وقتلاهم كان بإمكان بسفيان أمم معه أن يغيروا على المدينة فهي خالية من الرجال ولكن خوفهم حال بينهما وبين ذلك ألقى الله في قلوبهم في قلوبهم الرعب والمدينة خالية خالية من الرجال ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد يتفقد قتلاه ويتفقد الشباب فنظر إلى حمضله فنظر إلى حمضله قال والله الذي لا إله إلا هو إن الملائكة تغسله بين السماء والأرض فاسألوا جميله زوجه جميله ما خبر حمضله حمضله شاب من الشباب دخل على عروسه في ليلة المعركة فلما أصبح الصباح سمع منادي الجهاد ينادي فخرج على جنابته لم يكن هناك وقت حتى يغتسل فغسلته الملائكة بين السماء وبين الأرض أما عبد الله بن حرام أبو جابر فقال لأم جابر يا أم جابر إني أرى أني أقتل ورؤية المؤمن حق أوصيك يا جابر بأخواتك وأمك خيرا وقتل عبد الله بن حرام مقبلا غير مدبر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر يبكي قال يا جابر والله الذي لا إله إلا هو والله يا جابر إن الله كلم أباك كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان وقال تمنى يا عبدي قال يا ربي أتمنى أن أرجع فأقتل فيك قال إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون لكن أحل عليك رضواني أحل عليك رضواني فلا أسقط عليك أبدا أبشر يا جابر فإن من المؤمنين رجال صدقوا ما معاهد الله عليك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر سعد بن الربيع من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فأخذوا يبحثون عنه بين القتل فوجدوا في آخر رمق من الحياة فقال له الذي كان يبحث عنه قيل أبي بن كعب قال كيف تجدك يا سعد أقرئك إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يا سعد قال أقرئ النبي مني السلام وقل له والله إني لأجد ريح الجنة أقرئه مني السلام وقل له والله إني لا أجد ريح الجل ثم وصى بوصية وهو في آخر رمق من الحياة قال وأقرئ قومي الأنصار مني السلام وقل لهم لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تضره ثم فارق الحياة ما وصى بمال ولا وصى بعيال وصى بالقضية التي كانت التي كانت تشغله فلما سمع القائد بخبر سعد استعبر ودمعت عيناه ثم توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم إلقى سعد بن الربيع وأنت عنه راضب اللهم إلقى سعد بن الربيع وأنت عنه راضب رحمك الله يا سعد نصحت للإسلام حيا وميتا أما عمرو بن الجموح فصطر فصة عجيبة في ذلك الموقف في ليلة أحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج فرده أبناؤه قالوا أنت من أهل الأعدار أعرج وليس على الأعرج حرج فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بنبرة صادقة وعزيمة وعزيمة صادقة قال والله لا لأطأن بعرجة الجنة والله لا لأطأن بعرجة الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بينه وبين ما أراد وكان له قتل شهيدا في ذلك اليوم ورجع المسلمون جراحات وآلام فقدوا من فقدوا وجرح حبيبهم وصنع بهم عجب العجاب فجاءت الأخبار أن أبا سفيان لما قطع نصف الطريق قيل له ترجع ولم تستأسف لم تستأصل شافتهم ما صنعتهم بشيء محمد حي صلى الله عليه وسلم أبو باكر حي عمر حي فماذا صنعتم أين الانتصار الذي حققتمه فأرادوا الرجوع فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أمر من حضر المعركة أن يستعد للخروج مرة ثانية ولك أن تتخيل الموقف محملين بالجراحات محملين بالهموم أصابهم ما أصابهم في ذلك اليوم قتل منهم من قتل قال لا يخرج معي إلا من خرج بالأمس وخرجوا إلى حمراء الأسد فأنزل الله فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Allah, قَالَ Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, In Allah, wa ovat valmiita lemmiässä, huumsu. Oi, mitä tapahtuu, kun يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخفون إن كنتم مؤمنين. بمخالفة واحدة حصل ما حصل في ذلك اليوم. المجاهد المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله عنده هدف. الهدف ليس الغنيمة. الهدف أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل المجاهد خرج يطلب الشهادة ما خرج يطلب غنيمة الغنيمة تأتي تبع الغنيمة تأتي تبع في أرض المعركة فلما جاءت حب الدنيا وخولفت الأوامر حصل ما حصل فقل لي بالله العظيم وقولي لي بالله العظيم كم هي الأوامر التي خلفت اليوم وكم هو إقبال الناس على الدنيا اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون لكن لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين بالإيمان سيتحقق النصر والتمكين أمتي كالمطر يقول صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يعرف الخير في أوله أو في آخره ومن فضائل هذه الأمة أن الله يبعث لها على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها والجهاد ماض حتى تقوم حتى تقوم الساعة ولا تزال طائفة من أمة منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ويقاتل منهم قوم الدجال وكواكب الشباب التي نراها كل يوم تقبل على طاعة الله وتقبل على المساجد وتقبل على القرآن قلبا وقالبا إلا دليل على أننا الأعلوم الأعلوم دينا عقيدة ومنهاجا وطريقة ومهما صنعوا لن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله كتب الله لا أغلب أن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز المطلوب أننا نستفيد من الدراس الماضية المطلوب أننا نزرع الإيمان زرعا في القلوب ونسقيه بماء الإخلاص والثقة واليقين مهما بلغت قوتهم فإن القوة لله جميعا والأمر لله من قبل ومن بعد اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم امننا في اوطاننا اصلح امتنا ولاة امورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذي يقاتلون من اجل اعلاء كلمة دينك اللهم صنع راضهم ما اندماءهم وفق أسرانا وأسراهم اللهم سدد رأيهم ورميهم واقبت عدوك وعدوهم واشدد وطأتك عليهم إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا ونساءنا وشيبنا وأطفالنا اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في الأخير أحبتي هذه دعوة للمشاريع للمشاركة في دعم المشاريع الدعوية في محافظة الخبر إن كان الكفار قد أنفقوا خمسين ألف دينار ذهب في ذلك اليوم قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يُحشر أما صدقاتنا فنستظل بها في ظل يوم القيامة في ذلك اليوم. فاسأل الله العظيم أن يتقبل مني ومنكم. أن يجعلنا من المختذلين. مياد العزة معاد العزة في مشرى صارن يا أقصى صارن يا أقصى صارن يا أقصى للناس. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مالا نهاية للإنتاج والتوزيع بالخبر هاتف رقم 889-1-2-2-3 ناسوخ 893 -9836. تم إنتاج وتسييل هذه المادة لدى استوديو مالا نهاية للإنتاج والتوزيع الهندسة الصوتية والإخراج عمر برنجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلنا دلنا دلنا لن نرد ذل أو الإذنان لن نحمني رأسا للأنذان فرسان العزة, فرسان العزة